وك شاحدا للناظرين للناظرين المعتدين يا ليل من يثني عيناك كيف ما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 اوحى الي بلف معنى لما كنت فيها غنين فحديثه الصمت العميق والصخب هذا السكون كم فتقل افكار رسمت موغل عبر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 كتب كتاب وجودنا في طيب سر مدفون في طيب عبر ايبار وايات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا او يهتدي في هالفطير